ثلاثة، استمع للجمل ثم أكمل الفراغات مستعيناً بالقائمة والصور الآتية عندي وجع الأسنان عندها صداع في الرأس عندكما ارتفاع درجة الحرارة عندك نزلة شديدة عندي ضغط عالٍ